ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون